نقول موضوع الحاكمية وهذا الموضوع له من العاملية الشيء الحكومية. فلا نبالغ كما شاءت معنا إذا قلنا أن الحاكمية هي الدين وأن الترجمة العاملية بي الدين هي الحاكمية ونحن إن شاء الله في بحثنا هذه الحنية سنعرض لأبعاد المفردات. مفردات الب. أول هذه المفردات نبذة عن تاريخ حقب غير ما أنزل الله. نبذة عن تاريخ حقب غير ما أنزل الله. نتكلم فيها عن تاريخ هذه البداية البشرية، تاريخ البشرية قبل وفي تاريخ إسلامي خاص. ثانياً، إن شاء الله نتكلم عن منزلة الحكم، بغير ما أنزل الله من الدين. منزلة الحكم غير ما أنزل الله من الدين. وفيه نتكلم عن منزلة الحكم بغير ما أنزل الله من تفسيره. كذلك نتكلم عن منزلة الحكم بغير ما أنزل الله من تفسير الألوهية. وكذلك نتكلم عن منزلة الحكم بغير ما أنزل الله. ثم نختم هذا المبحث عن منذلة الحكم بغير ما أنزل الله من الإيمان جنة ثالثا نتكلم عن مناطات الحكم غير ما أنزل الله وسنجد أن في هذه العملية ثلاث مناطات المتفترة المناط الأول هو عملية تشريع نفسها عملية التشريع والمناطب الثاني تطبيق هذا التشريع في واقع الناس الثالث هو عدم الحكم لما أنزل الله فهناك فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله وبين عدم الحكم لما أنزل الله وعلى تحقيق لابد أن نبدأ بهذا المناطب الثالث الذي أخرناها هو المقصود في توليته عالٍ ومن لم يحكم بما أنزل الله تولايتهم سبب. أوردنا تفتيش صعيد لا بد أن نبدأ بهذا المقصود لأننا أخرناه لأننا تعلق فيه أبحاث مثيرة تعلق فيه أبحاث مثيرة لا بد أن نقوم حتى يصبح الموضوع. ففي هذه أو من ضمن هذه الأبحاث في المنفصل أي مخلخل توليته عالٍ ومن لم يحكم الله أنزل الله تولايتهم سبب. عن أولاً عنصر عن عنصر المزور. ثم نتكلم عن صفة فعل أهل الكتاب، عن صفة فعل أهل الكتاب. والتصابق الشام بين تلك الصفة التي يدلت من أجلها هذه الآيات، آيات صرف الإذه، وبين وقينا المعاصر ثم نتكلم في نقطة ثالثة ضمن هذه الآيات. الآيات، نتكلم عن الكفر المذكور في الآيات، من نفوسهم أنجوماً أو لعيبهم كثيراً. هل هو الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر؟ وتمجد أن فيها العرهيب أن نفيها فتاة ووضحة بإكبار علماء المشيئة في فتاة ووضحة فنصف صراحة أن الكفر المستور في الآية والكفر لا تصمح بها جميع الجزء. كذلك نتكلم عن ذلك الكفر الشهيرة والتي لقد حفظ كفر ومستور عن هذا الأثر من ناحيطين من ناحيط ومن كذلك سنتكلم عن ضبع أو ضبع الأثار المشابهة لأثار جدّي، سندل ومثلث. ثم نتكلم عن التنجيل الصحيح الذي أراده ابن عبد على فرض صحة الأثر. على فرض صحة الأثر. ثم نتكلم بذلك عن جملة من أفواه العلماء، عن جملة وهي كثيرة جداً. جملة من أفواه العلماء. الخدامة. في حكم الذين يحكمون بغير ما انزل الله وتنجد أمر عجيب تنجد اتفاق تام بين العلماء القدامى والمعاصرين على أن كل من شرع ولو تشريعا واحدا ولو قضية مصربة ولكن شرعها وجعل هذا الشرع قانونا عاما مستقرا يحكم ويتحافظ إليه الناس هو كاثر مصبر مصبر مصبر مصبر جميعا مقابل الاستثناء ما عالم في الحديث وفي الحديث بما انت هذه المسألة خالف في هذه النقطة وهذه النقطة تكفي لحسم القضيه جرد هذه النقطة تكفي لحسم القضيه ليس هناك عالم واحد عالم واحد بالاستثناء وانا راسينا الشيخين اسمي بلادهما ثاني بل الشيخ المسيني ساتما دراسته وفريحه فولو في قضية مفروضه ولو في قضيه, مفربة. ولو في قضية مفربة. شرع فيها شرع عنه غير ما أنزله الله وسن رسوله صلى الله عليه وسلم ثالثا كمان تصير هذه المتفير. ثم نقتل بنقل الإجماع على كفر من حكم بعيد جدا هذا الاجماع قالوا لنا شيخ الاسلام ابن تيميه و كثير قالوا هم ثم نتكلم بعد ذلك على آثار الحكم بغير ما انجا الله في وقيم المواقع أي في بيار في ومن هو في نبدأ في نقول نبذة تاريخية عن الحكم بغير ما انجا الله نبذة تاريخية عن الحكم بغير ما انجا الله في الحقيقة هذه القضية تمثل محور الصراع تمثل محور الصراع بين الكفر والإيمان فنحن قررنا من قبل ورأينا ما أن كما تكلمنا في ذياب الإيمان لم يكن أبدا حول قليل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. لم يكن أبدا حول توحيد الرغوية وإنما كان في الأساس حول توحيد الألوهية والترجمة العملية لتوحيد الألوهية هو إيش؟ الخضوع للأمر والنهي الخضوع للأمر والنهي وكلمة الأمر والنهي هي مجمل موضوع الحكيمية هي مجمل موضوع الحكيمية ما معنى الحكيمية المعنى الشرعي أن تخضع عمليا لأمر الله ونهي وبالمقابل ما معنى غير بين ما عند الله أن تخضع عمليا لامر غير الله ونهي أيا كان هذا الغير كان طاغوتا بشريا او حجريا صمما حجرا سوكبا إلى شتى الأنواع أو إلى شتى الأندات أو إلى شتى صور الآلهة التي عبدت دون الله على مدار السريس البشري على مدار السريس البشري. إذا حقيقة الصراع بين الكفرية والإيمان إنما كان حول موضوع الحاكمية على التحقيق وليس مع الحاكمية في جانب معين لا الحاكمية تتحكم في حياة الإنسان منذ ولادته بل قبل أن يولد وهو في بطن أمه وهو في بطن أمه إلى أن يقف بين يديه الله عزيزي ليس أحطى بجانب معين ليس أحطى بجانب شياسي وبجانب اجتماعي أو بجانب الأصداد تلك السمات التي بدأ اليوم وأن كان طبب المدرسة في لا الحاكمية كل شيء الحاكمية هي أن تجعل الله سبحانه وتعالى هو المنظم والمتحكم في حياتك كلها في عباداتك وفي تعاملاتك وفي سائر أنواع الحياة أن تجعل الله الحكم في المسجد وفي فارج المسجد سال يفتحكمين قل إنه صلاة ونفقه ومحيارة حتى الموت حتى الموت أن تجعل موتك لله سبحانه وتعالى حتى الموت الله أسجل أراد منك أن تجعل هذه الميتة له سبحانه وتعالى قل إنه خلاص وبن وبن ما فرح عندنا إبن الصلاة وإبن النسجد التشريع وإبن لا عندنا الدين كل ما يتجزد. الدين. كل لا يدعون هذه الذي لذبارة بين الرسل وبين أصوامين وبسبب هذا الصراع فصل الناس إلى فريقين، طريقا هذا وطريقا حق عليهم الضلال. طريق في الجنة وطريق بعيد تقول المولى تعالى كان الناس أمة واحدة تبعت الله النبيون مبشرين ومنذنين وأنزل معهم الكتابة بالحق بماذا يحكم بين الناس فيما اختلف فيه. فيها ألا يسير شيء محظوظ فيها كلمة مكدرة كان الناس أمة واحدة كن في شيء محظوظ ولا الجملة عليها فبعث الله كنا فاختلفوا كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مدشرين ومنذرين أثم وأنزل معهم الكتاب المدى. يرفع هذا الاختلاف الذي حدث بين الناس الذي حدث بين الناس قال لنا ما هو السبب بين الناس فيما اختلفوا فيه؟ يقول: ما بس، الأثر المشهور الذي أخرجه أحد في الطرف الصحيح، وذكره كثير في تفسيره في, في مجلد أول صفحات 2.50 قال ما بس كان بين نوح وآدم كان بين نوح وآدم عشرة قرون، ومنهم على شريعة من الحقي، فاختلافه ااا تفضل. فاختلَف فبعث الله النبيين مبشرين ومنذ ذلك الله النبيين البشريين ومنذ آدم منذ أن هبط آدم عليه السلام, عليه السلام. عليه السلام. عليه السلام. إلى نوح كان الناس عليه على شريعة من الحبّ دي. وكلمة شريعة تعطينا دلالة على مرّة على العقيدة وعلى إيش والأحكام على العقيدة على الأصول وعلى الفرور على العقيدة والأحكام فالناس منذ آدم إلى نحو عشر قرون كانوا على أمر واحد بصورة ملخصة كانوا على دين الله الحق عقيدة وشريعة عقيدة وشدث ثم حدث الاختلاف بينهم وظارت القصة المشهورة في عبادة الأصنار في عبادة, في عبادة الأصنار هي الصورة الأولى لجعل الحاكميه لغير الله الأطمان <تصفيق> هذه المسيرة التي فرضت عقيده وشريعه هذه الكتب انزلت حتى تحكم فقط ما نسمونه بالجانب الروحي تعرفون هذه شعرات عندنا كل من العميان شعر ما يسمونه لهم بالجانب, أو بالجانب التعبد لا والله. بل الآن صرحت قبل أن تصرح بالعقيدة صرحت بالشريعة صرحت بالشريعة كان الرسل ينزلوا الكتب بجنس الكتب بالثورات والإنجيل والزبور هو أسرع القرآن لماذا يحكم حياة الناس قاطبك عقيدة وشريعة جوانب تعبدية او جوانب روحية وجوانب سياسية وجوانب سماعية وجوانب اخطرية كل مناحي الحياة لابد ان تغضع لمن؟ بالله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى ولذلك انزل بصر وانزلت الكتب وقام سوق الجنة الله. من الله وانقصب الناس الى خلقها كل هذا من نجم هدوء ايش؟ الحاتم جناس او طواب او طوابين تنازع في بأخذك قصريك وبالمقابل جناس او اقوام أو رسل أو أنبياء يحاولون أن, يش... أن يردوا الناس إلى دينهم الحق فنشأ بينهم الصغار والعداوة بين المؤمنين والكافرين عداوة قدرية لا تنتين لا تنتين لابد من إيه؟ من أحدهم لابد من أحدهم هذا لا يطرفك وأنت أود أن لا تطرفك حتى إذا نرمت أن نبوسك أن تطفقها هو لن يطفق ويأتها ضع... نتكلم أنا إن شاء الله في جاب المؤلاء ضع هذه في إذا ضمنت أن بوشك أنت تتجنب الصراء فأنت واهم واهم واهم إذا تجنبت أنت أولا نتجنبك ولن يتركك لن تجنبك ولن يتركك نقول منذ حدوث هذا الستلاح على الأرض انقسم الناس بالنظر إلى مضوء الحكمية إلى طريقين فريق الأنبياء والرسل وأتبعهم وفريق من؟ أتباع الصواريخ أين كانوا هؤلاء الصواريخ بشراً مواماً وسناً إزارة فواكف إلى غير هذه الصور التي أولدت من دون الله نتكلم عن الفريق الأول بشيء من الإجاز لأنه ليس هو موضوعنا نقول أن الله سبحانه فعلا أرسل الأنبياء والرسل ليدعو إلى عبادة الله عبادة الحق عقيدة وشريعة وما قال فعلا لكل جعلنا منكم شرعة شرعة تشريع تنزيد التائر مناحي الحياة كذلك أخبر مولا سبحانه وتعالى عن الثوراء النهر إيش يحكم بها قال إيش قال يحكم قال يحكم ده النبيون الذين أسنمه للذين هذه. طيب فقال بالثوراء النهر يحكم إيش بتحكم بين الناس الحكم بين الناس كذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بني اسرائيل فيقول في الحديث الصحيح كان بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء ماذا قال؟ تسوسوا هذا المصطلح الحديث صحيح؟ المصطلح ليش؟ السياسة رغم أن هؤلاء ما كانوا يسوسون الأنام بغير عقله فينفذ امرهم ويقال له، والله. فينفذ امرهم ويقال له. أي كلمة؟ المهم ان رجال سلم قالوا كانت بني اسرائيل تسوسهم الأنبياء ماذا قصروا؟ نظم لهم الجانب التعبدية او الجانب الرفيع فقط؟ شوط مرض نوبش كل مناحي الحياة كل مناحيها قعبدا قعبدا اجتماعيا صويا كل شيء أنواع الحياة قامت بنقول كل كسوسون كلما هلك نبي بعث الله نبي هذا الفصل الأول الفريضة التي تبعه فقما الله في الأرض كان على بردين أحيانا كانت عملية التحكيم ومارسو الأنبياء والرسل الأنبياء طيب مثال من مثال من الأنبياء أو الرسل جمع الله له بين الملك وبين الرسالة. سليمان أو قبل سليمان داود نصف الآية وداود وسليمان إذا يحكمان إذا يحكمان مثل الحرف مثل السين ونصف الآية أن داود وسليمان كانوا من انبياء الله فكانوا كانوا من الرسل صحيح؟ وجمع الله لهم بين الملك والنبوة او بين الملك والرسالة فكان عليه وسلم ينفذاني حكم الله في عباده وفي خلقه بالاضافة الى تونيه من ورسل هذا النوع الاول انبياء ورسل كانوا يقومون بعملية تحكيمة ومن ضمن هذا النوع من نبينا محمد ورسلم الذي ختم الله بيه الرسالة الصنف الاخر ملوك كانوا على شريعة الحق ملوك كانوا على دين الأنبياء والمرسلين ملوك آملوا بالدعوة وصاروا من جندها وأخذوا غاية الشريعة الحقة وحكموها في إيش في أقوامهم طيب وحكموها في أراضيهم وهم كثير جدا ومظن هؤلاء الملوك الذين ذكرهم الله في سرآن من طالوس أحسن طالوس ذكر الله في سورة الضفرة طالوس كان معاصرا لجمعهم الأنبياء كان معصرا بجمع من أشهرهم من داود وأنه قبل داود هم ايه المخصور في الثوراء وذكروا بمكثير كثيره ليس قولكم جميعا فقالوت الله منه وكان يحكم بأي شريعة بشريعة من عنده حتى وكلنا كان يحكم من بشريعة الأنبياء الذين عصرهم بشريعة الأنبياء الذين عصرهم كذلك من ضمنهم ظل قرنين الذكراه الله في صورة الكهن ظل قرنين كما ذكروا في صورة كان يحكم بشريعة النبي الذي كان قادرا. شريعة النبي لأول ما لم يكن النبي لم يكن ملكا، كان ملكا صالح. كان أحق بالشريعة إلا سبحانه وتعالى. ثم خلف خلفوه وتدرج الأحوال. منطقي الفريق الثاني. الفريق الثاني وهذا الذي هم منه. هو الفريق الذي تبعه حكما غير حكم الله في الأرض. هو الفريق الذي تبع حكما غير حكم الله في الأرض. إذا أردنا المفصل موضوع الحكمة غير من أنزل الله إلى مراحل. بتقسمها إلى ثلاث صور العصر والقديم هذا طبعا نحن ننظر للتاريخ البشري ننظر للتاريخ البشر. ومن جزء التاريخ البشري تاريخ من؟, تاريخ من المسلمين صحيح المسلمين جزء من التاريخ البشري نحن نصفين على التاريخ البشري نحن وصل البشر كاسف نحن بويسنا البشر كاسف نحن أمة كاسف أمة مخرجة كنتم خيرة أمة الناس نحن أمة استعفن الله شيت على البيت أنت لك رسالة يجب عليك أن تبليها بالنسبة نقول بس يعني نقسم مراحل الحكم انزل الله إلى ثلاث مراحل مرحلة في العصر القديم مرحلة العصر الوسط مرحلة العصر الحديث مرحلة العصر الحديث وما نقصد هنا ومركز على الجانب التدميري من معنى جانب الجانب المكتوب متى بدأت عملية صياغة قوانين بغير لما انزل الله محادثة لله رسوله نقول أولاً في العصر القديم، والعصر القديم كما هو معلوم من كان يتميز بنوع من الإيش من البداية نوعين من البداية كانت تلك الامم امم ليه بدائية، وكانت القوامين الثائبة بينهم هي الاعراف والعادات، هي الأعراف والعادات وأقوال شيوخ القبائل وأقوال شيوخ القبائل ولأسف هذه القوامين البدائية طبعا تسمى بادية ماذا نكمل مع البدائية؟ البدائل البشر. من وضع البشر ومعضي الأصلين المعصرين من هذا الألصاب قوانين وضعية هذا طبعاً غير الحكم الوضعي عند الأصلين من فضلك تحليل قوانين ثلاثة نحن نورد مضعية أنها من وضع البشر من وضع البشر نقول للأسف ما زالت هذه الأعراف والعداد وقوى شيوخ والطبيل ما زالت موجودة إلى يوم الماس هذا وخاصة أين في مناطق البدو في الجزيرة وفي اليمن وللشيخ حمد بن عطيق فتو بدل أهل جمالي نتكلم عن هذه المسؤول أيضا للشيخ صفراري عن بعض البدل في الجزيرة الذين يأخذون تلك العادات في الفقاليد ويجعلونها حتما دون الكتاب يرثون نقول من أشهر تلك التشريعات القديمة تلك التشريعات المدونة التي وجدت منطوشة على بعض الشقيات وتنسب لمن أحسنتم لحام رابي لحام رابي هذا كان ملكا أشوريا كان ملكا آشريا، وفي الذي فراه شريعي الوضع شريه القانون يقولون أن هذه أول تشريعات مدونة ليست إيه منقول أنها مدونة أول تشريعات مدونة عرفها البشر ما رأيكم في هذه الكلمة؟ ما رأيكم في هذا التحليل؟ الأول تشرعات مدونة عرفها البشر في تشرعات حمرادي؟ أنا في دليل. قلنا من الله الله يجزيك نعم الله ودعنا كتبوا ما شفنا أول تشرات عرفات بشر اليمن شريعة الله سبحانه وتعالى فقط أول تشرات والذي يقول ذلك من اليمنيين ولا يخدعون الناس ويكذبون بالحقائق الواضحة يكذبون بالحقائق الواضحة أول تشرات عرفات البشر ليس لفترة ولا لفتر بل لعشرة قرون كانت تشرات من الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على لسان رسله لمدة عشر قرون عشر قرون وهذه الأرض لا تحكم بشريعة غير شريعة الله فمن أي مقول بأن تلك تشرات هي أول تشرات عرفات بشر هذا محدق واضح. وده معروف طريقة النيل تنسيق وتجثير الفسات ولنا حديث طويل عن النيل في دروس المثال ان شاء الله نقول تلك تشعبات التي نسبت الحمرايه نسبه الصور هي كانت اول تفرعات جونت وحاداثا وتشريع الله سبحانه وتعالى في ارض ننتقل للعصر العصر الوسيط في العصر الوسيط ظهرت تشعبات مدرونه أيضا في ظل الدولة التي كانت تحكم العالم في هذا الوقت وهي دولة ايه الامبراطوريه العصر الروماني الامبراطوريه الرومانيه احسن احنا اتكلمنا على الكرون عن دولس وقسطنطين العصر الروماني متى تمطر قسطنطين ذكرنا هذا التاريخ 325 325 م تمطر قسطنطين نقول في العصر وصلت نتقول التسريحات التي ظهرت في الدنيا هي التي وضعتها الإمبراطورية الرومانية أو الإمبراطورية البيزنطية ووضعت هذه التسريحات على يد اشهر ملوك هذه المخولة في تلك الفترة رومان جوزفينيان رومان الملك البيزنطي مشكورس جوزفينيان الذي بلغت في عهد الإمبراطورية الرومانية أو جعظمت أو عظمت حتى أنه ما هذا الذي كنا لكم مقبس واحد ساء الأرمانيا جعله من بنظماء العالم هنا bring العالم the وهنا سؤال جلس ثانيا ظاهرة متى من يعرف في اواخر القرن السابع الميلادي. والبعض يقولون في اول القرن السابع المنادي او في اواخر القرن السابع ام تباً أو بينyour لانك القرن السابع او تباً القرن. الدابع. هذه تباً حدثت فيها اهم حدث احداً نتبيع للكعيما هذه الفترة كانت في ولاد النبي عليه السلام وليس بعتذله فالنبي عليه السلام على رأي بعض الموارفين بلد سنة 800 وراحد 50 من النبيين سنة 800 وراحد وخمسين من, من النبيين نفس الخطأ الذي كان يعيش فيه من؟ جهد ثانيا فجهد ثانيا كان معاصر بولاد النبي وكان معاصر لفترة من حياة النبي عليه السلام قبل البيت قبل البيت قادم اتقالي هادبية لو سألنا سؤالا جستانيان في الاصل على اي شريعة جفراني صحيح الامبراطور الروماني هو بلعت اللي. الامبراطور الروماني من ذو وكلهم تضلوا الى اليوم على هذه الديانة ففي الاصل يفترض فيه انه يحكم باي شريعة يحكم بالانجال طيب يحكم بالانجيل وجدناه عدل عن الانجيل ووضع قانونا من عنده وضع قانونا من عنده التي ورفت بالقانون, الروماني. ورفت بالقانون الروماني. والقانون الروماني والقانون الروماني هذا لو تقرأ أخوار العلمانين الماصرين والله تجد يكتبون فيه من التنفيذ والتقديس ما لم يذكره ولو واحد منه بالقرآن الكريم يقدسونه يعني نبيته من التقديد من الزمان يقدسونه تقديسا والله ما ذكر واحد يعني واحدة عالمية من المية رضوه في القرآن الكريمة في سنة النبي المستصر رغم ما فيه من تحريفات ورغم ما فيه من جور وظلم هذا الذي رفاهه الى السماء بل افتر بعضهم وقال وفيس ما قال قال ان الشريعة الاسلامية مستمدة في غالبها من قانون الاسلام والله قالواها كذلك بيها كثير قالوا هكذا وصرح بها كثير منهم قالوا أنه وهذي يعني لما الذي يقرأ ستكون الكفاية السلامي يرى البعض ونقول بعض القريبين من المعاصرين من المفكر المعاصرين يعقد طرق في مناقشة هذه الشبهات والله ما تحتاج مناقشها ستقانة ربي. يعقد طرق في مناقشة هذه الشبهات هل تعترض الشراء السلامي بالفعل في القرور الروماني في وارجع لكثير من كثير وارجع لكثير من نقول بالاصل كان يفترض لجلسانيان ان هذا حك من الانجيل لماذا عدل جلسانيان عن الحكم بالانجيل الى وضع قوانين تشريعية وضعية من عنده اولا هذا يرجع لقصة التحريف التي ذكرناها كنا نتكلم عن بولس وعن دوره التخريبي هو من جاء بعده في هدم العقيدة او في حدم الديانة وبالطبع كان منظم ضمن ما قام بهدنه التشريعات التي ذكرت في الإنجيل، صحيح؟ بداية نقول هل الإنجيل؟ هل الإنجيل كان كتاباً تشريعياً؟ وما كان كتاباً يش؟ وااا الإنجيل في أكتره كما ذكر ولم يُؤن من وعلى نهج في ذكروا أن أكثر إنجيل كان ايش مواعيد أكثر كان موعد وهذا من ب... منبني على الوظيفة التي بوسع من أجلها يعيش عليه السلام. بويعة بويعة خاصة حتى ينقذ اليهود من إيش؟ من تلك الحمأة التي غرسوا فيها حمأة في المادية كانوا قواما بلغوا من المادية الشير كثير هو قرر الله مخصص حتى يرفعهم من من تلك المادية الطاغية لذلك غالب على إنجيل الجانب الواضي الجانب الواضي المتعلق به بعمل القلوب والرقيص والعمان والأمور الصعبة. ورغم ذلك كان فيه احكام قليلة احكام تشريعية قليلة منها ومن جميع تلك التي اشار اليها القرآن الكريم في الضخص قال في قوله تعالى وليوحل لكم بعض الذي قريم عليكم هذا جانب تشريعي كانت هناك امور حرمها الله على بني اسرائيل وفقا لعنادهم واسرارهم تلك النفسية الخبيثة نقول من ضمن هذه الامور ان الله سبحانه وتعالى أندر في المجيل تعديلا لبعض التشبعات التي كانت في الثورات فأحلهم بعض الأمور التي كانت تطرمت عليهم جزائيا وفقا إلا أن هذه الأمور في جميلة أمور قليلة أمور قليلة لذلك كانت الكنيسة الرومانية قبل جستنيان عندما يريدون أن يتحاكموا في أمر ما أو أن ينظموا أمورا ما كانوا في الغالب يرجعون إلى المجيل أن يرجعون إلى الثورات يرجعون إلى التوراة. هذا أمر صحيح كانوا يرجعون إلى لماذا؟ لأن الثورات الأصل كانت سبعة شرعية لضافة لأنها سبعة قبل فكانوا يرجعون في المصادرين الأصلية في تقنين أو وضع الأحكام أو تنظيم حياة الناس يرجعون إلى الثورات طيب سواء الثورات أو الإنجيل الناظر في الثورات أو الإنجيل يرى أنهما لا يصلحان بأي حال من الأحوال لتنظيم أمور الناس كافة لأمرين. لامرين. الأمر الأول من يعرف؟ أحسن الله شمئه. أصلًا السورة والإنجيل. أرسل في الناس خاصة المرسلة بنى إسرائيل. الناس عملا من بني إسرائيل. لبني إسرائيل فهي خاصة. الله أقول لم يودع فيها كل الأحكام التي يحتاج إليها البشر كافة. لما لها الأحكام الخاصة لمن؟ فكيف بالعقل أنك تأخذ كتاب لقوم خاصين ثم تريد أن تعامله على الناس كافة؟ هل هذا كتاب سياقي بحاجة الناس كافة؟ مستحيل. الله أقول لفقط أنزله للناس لبني إسرائيل خاصة. لبني إسرائيل خاصة. إذا انضاف إلى ذلك. ذلك التحريف والتزوير والتبهير الواسع الذي حدث في التوراة والإنجيل هل يبحث بعد ذلك اي صلاحية لحكم الناس؟ ماذا؟ ولا اللي بني صلاحة بعد التحريف والتزوير فاول مسألة انه كتاب خاص لأقوام خاصين فجاء الرمان وارادوا نجعله للناس كافة ونحن قلنا ان الدعوة النصرانية منذ بولس الى يوم الناس هذا ودخل فيها إيش؟ اكثر الاقوام الا من رحمة ربنا اكثر الاقوام صاروا. أحيانا الزبنز بيك مع المسلمين وأحيانا الثوريان من أحيان البحث من أحيان البحث فدخل فيها المنون والرومنيون والأشوريون والفينوكيون عدد كبير من الناس خرجوا فهذه التشريعات التي أوضاع الله في التوراة والإنجيل لا تصل في أي حال من أحوال لأن صدق على الناس كهذه الثانية التحريف الذي زاد فزاد الطينة بلا صحيح؟ أمر ثالث أمر ثالث الله سبحانه وتعالى عند هذا التوراة والإنجيل وإتعالهما شريعة دائمة ام مؤقتا الثوراء والانجيل وان سلمنا ان فيه تشريع لبني اسرائيل وحتى لو سلمنا جدلا ان فيه تشريع للناس كافة فلهذا التشريع مطلق أم مقيد؟ مقيد بوقت مخصوص. هو وقت محدد؟ فالله قال لك أن أنا يارس أن هناك نبي خاتم. أما الله قال ليارس. أصل الله يعرف. لذلك أنزل هذه التفريعات رؤى الثورة والجن. لهذا المقصود. لأناس المقصوصين في مخصوص هذا الزمن يقارب. ثم بعد على سلام. فهو الخاتم ودليل الناس الكتاب الشرائع قادماً قادم اليوم في, في الآية. لا تأكل الربا، لكن من هؤلاء أضافوا ليها زيادة، مدرجة، إنما صفات ليها كريم أوفر. لا تأكل اليهود، لا تأكل ريح من غير اليهودي. بما طول المخلفة، هم يأخذون ما هم المخلف لا بما هو من غير اليهودي. لا تصرف، فأضافوا ايش من غير اليهود واترك. فحرّفوا كتاب الله الذي انزل اليه وظل هذه يعني. كنا كده على وظل الربا محرم في اوروبا حتى الثوره الفرنسيه بل كان البابوات في هذه الفترة ينسدلون اقصى العقوبات على كل من يذم انه مرسيل حتى اليهود وصمم الثوره الفرنسيه كما الان مش كانوا تصدوا النساء وقاموا بثورتهم وقضوا على الخميسه طبعا وبرم نقول لهذه الأسباب وجد حكام الرومان ان الثوره او ال لا يصلح الحكم لا يصلح الحكم فدفعوا هذا الى طيارة قوانين من عندي انفرجي ليحكموا بها الناس وهذا الذي ارغاه جستانيان من القرور الروماني وصار كل من ياتي بعد جستانيان يضيف او يعدل او يبدل في القانون الروماني وفق الاحتياجات وفقا بيحتجاجه فنوحية التوراة والنوحية لكتاب المقدس بشطهي التوراة والانجين عن الحكم الحكم الناس حتى انهم لو انهم مكتفوا بالتوراة والانجين هل هذا يطلع عليه خطم الله في أرض الله؟ لماذا؟ لأنه ريش نقرح مبادة تشريعات أكثر من منصنع من؟ أحبار وخامات اليهود أحبار أنجس البشر غيش من صنع أحبار وخامات اليهود ننتقل إلى العاصر الحديث ننتقل إلى العاصر الحديث وهذا الذي هم منه. في العصر الحديث في أوروبا خاصة ظلط الكميسة النصرانية هي المهامنة على حياة الناس، هي المهامنة على حياة الناس بالقانون الروماني وبغيره بل إذا ربنا الانصاص كان كل قسيس يمارس ما يشتهيه من أراء ومن أهواء فرضا وجبرا على الأفراد وعلى الأجباء بل وصلوا إلى مرحلة من النفوذ ومن العيمانة التي كانت فيها ملوك أوروبا بأسرهم يستجدون عطف الكنيسة مصرية يستجدون عطف الكنيسة مصرية وحدثت في حوادث مشهورة في طريق الأوروبي في العصر الحديث قبل نسمونه بعصر النور وقبل الثورة الثورة الثورة حصرت أكثر من مرة أن البابا كان ينزع البركة من من لحكام أوروبا كما تعلم مع هينري الرابع عشر فذهب له حافي القدمين وصار من قصره الى باب الكنيسة وظل يتكي الى ان عاد له البابا ليه البرج فهذه الشرات سنتحدث عن هذا الامر بالتفصيل هذه الشرات بمدى الهيمنة والسيطرة التي وصلت الى الكنيسة المصرية فبالفعل كانت ضضع لكل من عاش في اوروبا في هذا الكنيسة خاصة الولماء وحدثت اكثر من مرة من قاومة الكنيسة بشم وهو بحرق عددا كبيرا من اللي المؤمنهم على ماء الفلك المشهور ريس تلك الفطرة المراد من هذا ان الكنيسة كانت ضعبوعا جاسما على سدور الناس حتى على الملوك والامرأة حتى على الملوك والامرأة فكان الملك لا يصبح وطمعه حكما شرعيا الا اذا اكتسب الصيغة الشرائية والبركة من من من البابا وفي هذا الفترة تعرف ما عرف بايش بسكور الوفران النادي بيداستر الجنة لا مرتكبة من اخطاع وضي اثام وفاق كان افجر الناس فقط ما عليه الا ان ياخد ايش البابا يتكرم عليه ويعطيه مقابل البابا عليه بلا براهم غباء لما يعطيه له ويا تفسد وغرس يا الله صرت هذا في في صبري الله في أي مكان وانتهى ضم الجنة ولا علي ولا يبالي ما فعله بعد ذلك دينه في منتاج وفي نفس الوقت كانت أسوأ وأخس طبقة من الناحية الأخلاقية ومنطلق من رجال الدين هذا الطبقة وهذا البوهات والقصصات من الفواحش والمنكرات الشيء الكثير جدا كانت لا تأخذ ما يشهون كان يأخذون النساء والأولاد كما يشهون بل كانت يعني انت حشكت المتحركين بينهم وبين بعضين البقر رغم انهم امام الناس كانوا يظهرون ايش التنسك وترك هذه الامور القذرات والورع وترك الدنيا وعدم الزواج وكذا وكذا وكذا وفي الحقيقة كانوا خسروا صباحا تماما كالله حدث الان في التصور تقريبا هناك ضجة كبيرة جدا انهم اكتشفوا ان الجنس الثالث اكثر ما يكون في طبقة من؟ رجال الدين والله أكثر ما يكون بل كشفوا أكثر من فضيحة لواء بين القصويصة بعضهم بعض بل وصل الأمر إلى البابا هذا يوحنا، بعض الناس اتهموه بأنه ساد جنسيان والفضيحة الكبرى، تعرفون من نظرة التي تمت بين أحمد داف وبين أن هذا مشهور في تجارت بعدها بكم بأقل من ثلاث شهور ثبت أن تجارت ساد جنسيان وأنه طبائح مصوره وأنه لأمور كثير فأكد أحمد الله في الدنيا قبله الاخر وهذا على فكره وزارت هذا رئيس لجمعية من كبرى الجمعيات اليهوديه ومن انشط الناس جمع للتبرعات لاسرائيل هذا الشيء من انشط الناس جمع ويجمع التبرعات تعرفون باسم ايش باسم ايش باسم هدن لازم تذكر يجمع التبرعات باسم هدن اليمني باشا من انشط الناس جمع كل التبرعات المهم نقول أن الله سيقول للفضلحان في الدنيا قبل الأنوما هذه أعداتهم نقول كان الناس في حالة من الحرق الشديد على الكنيسة النصرانية في تلك الفترة واستغل من من استغل هذا الحرق الشديد؟ اليهود استغلوا هذا الحرق الأوروبي الشديد على الكنيسة النصرانية وقاموا بأكبر حدث في تاريخ أوروبا النار حتى الآن منذ 4 سنوات حتى الزبار الحديث وهو ثورة الفنسي. الثورة الثلاثية والثورة الثلاثية قامت وهي ترفع شعار مشهور جدا شعار عدد ملكية وعدد الكنيسة على السلطة الحاكمة وعلى الدين هو شعار تخنقه آخر ملك لأمعاء آخر الفنسية. هذا الشعار الذي كان يردده اليهود الثلاثي مارنو مارنو هذا من كبار فهذا الثورة الثلاثية ونحن تتكلم عن الثورة الثلاثية بشيء من تفصيل أمام الأحيات المهمة جدا التي أثرت في العالم الإسلامي نقول صامت فورة سنسية سنة 1789 1789 وانبسط على عدة وقتائج سياسية وقترية ورشتماعية وهاد المسؤول لها نرجع الذي هم هنا من حيات السنين انبسط على في الآن في بعض ما زال لهم أكبر تأثير في عالم الإسلامي الأمر الأول هو الظهور الديمقراطية ما الديمقراطية؟ يمكن السمر في كأساً أو سمر الذي يراد أن يستخدم الآن لا من دوننا. يمكن تكلم عن الديمقراطية إن شاء الله في في لماذا؟ لأن الديمقراطية لم يقف ضرها وأثرها عند أنظمة حكيمة لو أنه أثرها. وقف عند الأنظمة الحاكمة أن أولئة الطوغيف لا كانت قضية سهلة ولكن الأخير من ذلك والأداء أن الزي المطلطية استطاعت أن تنصد إلى شخص الحركات الإسلامية وهذا الطالب من الكبرى فإذا صرنا بهذا العمر أنه أشهر من أن أولئة الإسلامية الزي المطلطية البرلمانات والانتفابات الشبكية استطاعت أن تجتاد كما أراد لها اليهود بالفعل أن ترى تلغلها في الأنظمة الحاكمة والشعور الإسلامية هذا أمر أن نفرغ منه انتخذها للمدى وتصل الى مدى اشد واخطأ وهي الناس استرقت تصوص الحركات الاسلامية فاصلحت هناك حركات اسلامية اشار اليها للبنام واصلحت هناك مفكرون اسلاميون كثيرون جدا منتشرون في شكسة بقاعد ديار الإسلامية يتباينون ابن وحقية عقبتة بل ويستخذونها وسيلة بيقام الشرعي هذا في العظيم وصرح باكتر من واحد وتصرحت الموجودة الله والله يتخذون الدم قرصيا وسيلة لإطعام الشرع الله في الأرض. أصبح الكفر إيمان والإيمان كفر. نترك القطرية إلى أقصى. الأسر الآخر الذي انبثق عن الثورة الفيرنسية هو إيش ؟ ظهور إيش؟ العلماني ظهور ال... وهذا العلم وليس ليس بالف الكسر. يا الله الكسرة جمعة. يقول ظهر العلماني. ولم يعرف فصل الدين عن الدولة قبل الثورة الفرنسية أبدا في أشد فترات أوروبا ظلاما لم يكن يعرف هذا المصطلح أبدا أبدا أبدا, أبداً. هذا المصطلح من الذي يظهره اليهود وفرضوه واستطاعوا أن يصيغوا المجتمع الأوروبي بأسره والمجتمع الجديد الأمريكتين استطاعوا أن يصيغوهما وفق هذا الشعار الجديد فصل الدين عن الدولة تصبح الكنيسة كنية هرنزية كل العلاقة بينه وبين النصراني يوم الأحد يذهب هناك ويذهب بعض المصريين لا ينتمي بس هذه العلاقة التي بينه وبينه وأيضاً أوقات ال ال أو الموت لما يكونوا ميت أو يكونوا بعقد زواج تماما تماماً كما رأياني حال ذلك في إيه؟ في بلادنا الإسلامية في بلادنا الإسلامية تصبح العلاقة بين المسلم وبين دينه هي فقط عليه المعبد هذا النسيج ووقت الزواج ووقت إقامة العمرة فكل من طيب وكان الله إيش يفضل مني نقول الزهرة علمانية في أعقاض مجاة الثورة التغريبية وبالفعل كمت سيارة المجتمع الأوروبي بأسرة وفقا لفصل الدين عن الزهولة والخطورة أن هذا الحدث لم يقف عند حدود أوروبا وإنما تجاوز حدود أوروبا إلى العالم الإسلامية للخطورة العالم الإسلامية وكان الذي قام بهذا الدور الثمان من دعاة التغريب من دعاة التغريب ولدعاة التغريب حديث قويض من جنم نقول خمس صرف في ألف وثمانمائة وبعدها بخمس سنوات تقريباً وضع نابليون اتمنى نابلون ذلك القائد الفرنسي المشهور نابلون بنظر، وضع قارونه المشهور، والذي للأسف حتى الان هو المصدر التشريعي في كثير من البلاد المسيئة، هو المصدر التشريعي في كثير من البلاد المسيئة. نقول. 1804 وثمانمائة وضع نابليون روبرت قانونه المشهور قانون نابليون. وفي هذه الفترة انقسمت أوروبا تشريعيا إلى قسمين تشريعيًا إلى قسمين. دول تاخذ بالتشريع الفرنسي، دول تاخذ بالتشريع الفرنسي، ودول تاخذ بالتشريع البريطاني، دول تأخذ. وهذه تقسيمة موجودة حتى الآن في بلادنا التونسية. لردة أتصنع بلادنا التونسية من ناحية الكف أو جنسية الكف. المجوسيات الطويلة التي تعبت من كلها، بعضهم يأخذ المشاعر الفرنسية، بعضهم يأخذ المشاعر، وبعضهم يمزج بين الأمرين، تقليداً لأمريكا، تقليداً لأمريكا. الفرق بين بين الطريقتين في صناعة القانونين، إنه الطريقة الفرنسية تعتمد النظام التفصيلي، تعتمد النظام التفصيلي، فكل أمر ينصون أن لا فحص مندهم، كل أمر، حاولوا أن يحصروا شتى أنواع المشتات البشر، فقسموها إلى الألوان قانون التجاري. قانون البحري قانون الجوي قانون المدني قانون القضاء قانون المطاعات قانون البحري قانون العقاري كده كده كده وكل قانون من هذا ينص على مواد حاولوا ان يستوعبوا تستوعبوا شويه الانواع النشاطه بالشكل هذا القانون انتريت وهو كله مكتوب كلهم مكتوب القانون بيقرى لو قريته وقريه طريقه يسموه بيسموه بطريقه السوابق القضائيه السوابق القضائيه تعرفوا السوابق القضائيه هذه في خلاص في سوابق الطقيه لها مثال عندنا الص سوابق الطقيه هذه سوابق نظر مصير التشريع يعني حديثها ليس لها حكم يعني حديثها في المجال الشهاد فوجدنا لاحظ من الطقيه من إيه من متقد من المتقدمين فهل يحق حق الذي جاء بعده أن يأخذ منه هذه مسألة رأي الثانوية عند عندهم أنا بس أقرب عندهم من مصدر التنويع المختلفين عنده المسلمين عندما بدك تقرض لكم عندما السوابق الطقيه من أنا سوابق الطقيه نظرت بهم نازلة في أي مجال فالقاضي قبل أن يحكم يبحث هل هناك قاضي آخر حاكم في وقائع تجبي هذه الوقائع إذا وجد يحكم بهذا الحكم إذا لم يجد هو إيش يشتهد من عنده أيضا عندهم مشتهدون عندهم نظام ما شاء الله قل كل... بقول فهذا القادم يشتهد وضع حكم جديد حكم هذا الجديد يصبح إيش يصبح تشريع الذي لذواتي بعضه مفروض كده هذا سموه نظام الصوادق الطبيعية أو يسمى بالنظام الأنجلو سكسوني الأنجلو إيش الجمهور نظام مطبق في الهند وفي باكستان وفي بنغلاديش. جهة ذا فيري. هذا القذل القذل عبد الرحمن. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ من الصنار. عبد الرحمن كان تستعمل هذه المنطقة. شبه القارة الهندية. استعمل بين الهند وبين بنغلاديش وبين غشان كذا باكستان. شو طيب؟ لأن هذه اللعبة تحدث وتفرقهما من بعيد ما نقول كذلك. نقسم العالم الإسلامي. بعض أخذ الشعارات الفرنسية. بعض أخذ الشعارات وبعض وبعضهم نتج بين الطرفين. نرجع للعالم الإسلامي ونربط بين العالم الإسلامي وبين أوروبا وكيف امتقرت العلمانية من أوروبا إلى العالم الإسلامي وهذا أمر أن ترجع لابطهقنا من الكلام في السبعة ثلاثة يفهمنا أولا نسأل سؤال هل حدث في تاريخ البشرية أو في تاريخ الدول الإسلامية من أن نحيا أن نحيا صار الله وسديلا بشرع الموضوع للشهر. لا فكر. نعم نعم. ااا كما تقول الكثير. سابقة عريضة في التاريخ الطويل للدولة الإسلامية. يقولون أبي على السلام إلى الخلاصة للإسلامية. وهو إيش؟ ااا سابقة اختطاف. سابقة اختطاف. ولهذه السابقة. يعني سبطة رسالة تأتي معنا بما أتكلم عن الهجمات السريحة التصار بعد نجمعهم في انتفهان كانوا قبائل الاخراء وقاموا بتلك الهجمة الشركة على ايه؟ على علم بأسرة ثم صاروا من حتى وصلوا إلى بغداد عندما دخلوا بغداد تم استماعها 53 كان لديهم تشريع كان لديهم تشريع وضعوا لهم من صغوطهم الأدبر هذا التشريع كان جملة كان قليط أريكم قليط كما ثلاثة كوكتيل من الشريعة اليهودية من الشريعة النطرانية ومن الشريعة الإسلامية ومن تشريعات وضعها جمكيس فهان من عند من عند من رأسه وصمع كوكتيل ثم وضعها أو سمناه قانونا منزما لأدباعه وكان هذا الرجل له من التخديث الشيء العظيم جدا، حتى عندما أسلمه وناقشهم بعض الماء المسلمين كيف أنتم لا أسلام في كيف تحكمون هذا الياسر ماذا قالوا؟ قالوا هما رجلان عظيمان قالوا هما رجلان عظيمان يقصدون من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وجمته السلام فكانوا يخدسناه كانوا بمثال يؤلمونه كانوا كثير منهم يؤلمونه المهم عندما دخلوا البلاد بغداد رقداد وحققت النباح المشهورة بخيانة من الغوافق العالفني ونصير الشيطان القرسي نقول عندما دخلوا ديار إسمية ما هي إلا فترة وجيزة وأسلموا دخلوا في الإسلام إسمية حرفيا صوئ ما أن دخلوا في الإسلام وبعضهم حسن أسلموا لكن الغالبية ظلت على السكر الإسماعيلية رغم إسلامين إلا أنهم ظلوا هذي الصدقة هذي الصدقة الصدقة بدأت متى منذ إسلامين منذ أما قبل الإسلام ما يعيشنا على قبائل كانوا قفر عندما أسلموا ظلوا يحكمونا تلك الديار إسمية بقذاب العراق ظلوا يحكمونها بإيش بلياسوك تلك الشريعة المذوجة اليهودية والمسلمة وجميع بعض التشريعات المتيسة وتلك التشريعات التي ينظر اليها إليها إذا نحشرات ممتاز صرام هذا الرجل لم يكن يعرف قوة إلى القتل والله من ضحكة يقتل من ضحكة في مجلسي يقتل من سرقة يقتل من سال يقتل يعني أقل شيء عنده الخطيئة لماذا من يعرف ماذا؟ ما هو لا خم أصلاً عندما نقرأ الله تكمن قصتهم في منتاد موي في منتاد في منتاد يعني امور القتل قدامها هذه عندهم شيء عادي جدا هاي عادي سكن وهمش في الرعاة ماقول ؟ ظل التطار في بغداد ما يطارد وما يرضى خمسين سنة ثم بعد ذلك قاموا بهجمه جديدة على عالم الإسلامي رضوا ان ايه تزاد الرقع التي يحكمونها فقاموا بهجم ايش الديار بايه الاشلامية نبضي حلمات قاموا بهجم أو بغزي أجيار أشياء فكان من أبرل المتقضين لهم من حيث الإسلام حيث الإسلام ابن ثانية الله عزيز نقول قام لهم من, من قاموا وكانوا راسين في الإسلام, الإسلام. وليبن ثانية حديث عن استطار أو ضعه المجلب الثامن الأخير من ضمن مجموعة. وعندما هجمت الأرض انقسم الناس إلى طريق، طريق ترى الرأو نعمًا، نعمًا، ثم في تالي. وقالوا كيف نقاتل الناس من خدوع الناس الله أيقين الله. وماهم إمامًا ومؤذن. يقول شيخ صاحب حالي يقول ترى تشوفها القديمة الجديدة، ترى تشوفها القديمة الجديدة. لا تتجدد. في كل زمان يحاول فيه بعض المخلوقين العودة الى ذكريات الصحيح المهم في المسمية العالية رباني عماطة تلك الشبعة بشتى الوجود بشتى الوجود. يعني أصلاً يتكلم عن كلام السماوات. وكان من ضمن ما ترأت في تفسير هؤلاء القوم وأمسى في تفسير هؤلاء القوم وإيش؟ وأمسى لهم. مع أننا نتكلم عن في بداية مقدمة مية نتكلم في, في مقدمة مهمة جداً. قبل ان نصف هذا الموضوع دخولاً حقياً ودخولاً مجدياً تتكلم عن يعني امر على مش هكذا هو ايش ضرورة معرفة الواقع محل الفجر ضرورة معرفة الواقع محل الفجر فالعالم فمسيئة معنى نصر لا المقيم العالم لا يتمكن من الحكم في واقعة الناه الا بنوعين من العلم العلم بالواقع وقدمه ادنة ايمية وقدمه بالقيم على العلم الشرق ثم العلم هذا الخيم. نقول من ظن الأمور التي ذكرها أو حيثيات التي كفرهم باش حسام ثمية أنهم يحكمون ريش الياسق أنهم يحكمون الياسق وهذا هو الاسم الذي أطلقه العلماء على تلك الفيلم من الأشرع وله اسم آخر ذا ترون بمتطلق أذن ستجدون وهي يسمى الياسق يسمى ريش الياسق إما بالألف أو الياسق بالقال وكلاهما تدلنا على مادة واحدة نقول إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينكسر القطار على أيدي جنب الشام والذين كانوا يلقبهم في الثلاثانية في تلك الفترة كانوا يلقبهم بإيش بالتائفة المنصوغة كان يلقبهم بالتائفة المنصوغة انكسر القطار ومنذ هذه الوقعة التي كانت لانا قزان ويش كتبت لانية مناظرة طويلة مع قزان ظهر فيها بكلم حق حتى كان حتى كان إيش أصحابه من الذين خرجوا معه ماذا يلملمون أطراف أسودهم خوفا من الدم الذي عليه. وقارن بين العالم الذي يجمع بكرم الحق وبين العالم الذي لا لأم ولا نسل قارن بينه كستان وشستان لذلك خلده التاريخ وعاف عليهم سيد ونقول بيننا وبينكم يوم الجنة أنا قارننا إن الأمر لا يوقفنا بعد أن بعد أن ياخد الله من ياخد ويمر التاريخ يأتي الكريم الحق التاريخ لا يحاج أحد والله نقول هذه قاعدة التاريخ لا يحاج أحد أبدا تريد أن يعطي المتقوض الخصوص بيننا وبينكم كما قال الرحمد يوم الجماعي هذا يعني نزان معيار بين المتجعى وبين المتجعى وبين المتجع لا تقترب مقياس الجنيه لا تقترب أبداً ما هذا مقيس زائلة مقيس زائلة فقط افتاح ازبط كثيرة جداً لكن المكاس الحقيقي بعد الموت بيننا وبينكم يوم الجماعي لما يموت الناس يموت فران وعلان وكذا وكذا يأتي المكاس الصحيح والتاريخ لا يحابي أحداً شوف أم أبيك؟ قال له قيل واحد كاتب قال الفصل حاولوا العلماء كانوا يلمون اسودهم خوفا من دمي سمين أن يتقاتل على اسودته وقال لهم قال لهم لقد كته أن ايه انتم رغم انهم ما تكلم يعني سبحان الله زي ما بين قبيحين سكتوا عن الحق وايه وأنقر على قول الحق ان لا يرغب يعني لا محطه تفتح ولا لا قل لقد كته انتم ليك والله لم صاحبه وتركوه وحده وتعرف ان الحق قليل انصاره الحق قليل انصاره تركوا شخص سنة مية وحده ورجعهم بقاتلة وحده فكانت العاقبة ان خرج عليهم ايش اصطاع الطريق فجردوهم من كل شيء وتركوهم شبه اوراق كما قلت بكثير تركوهم ايه شبه اوراق اما ابن الذي كان وحده فسمع به الامراء والملوك سمع به الامراء والملوك فخرجوا به وصاروا معه من خيمة قازان الى اوصلوه الى حجم الفدود الشميه في موكب حاسس يقول دخل الشام في موكب حاسس ليس من انصاره وليس من ابداه وليس من تلميذة من الذين سمعوا به الحق لا قوة يا اخوة لا قوة ذاتية الحق لا قوة ذاتية هذا عني من بنيات التريس الحق يسر وحده شهد عماليش نكون باستثناء هذه الحالة الشجة وبعدها تجر الناس، تجر المسلمون على التصار، وجاءت دارس مماليك، قتل ثم دارس، وتم القضاء على إيش، على تصار كلياً من ديار الإدارمانيين. نقول باستثناء هذه الحالة الشاذة، كان الحكم المسيطر على بلاد المسلمين إلى الخلافة العثمانية هو حكم إيش؟ هو الحكم، حكم الله رفيع، أو بما انزل أنزل الله. يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله الله ورسوله يا إله إلا الله أشهد أن الله أشهد أن لا إله إلا واتقموا ها الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم عقيدا يا أيها الذين آمنوا فقلوا الله وطولوا قولا سبيبا اسمح لكم أعمالكم ويرسل لكم دنيبكم ومن يفعل الله ورسيله فقد فاد قيدا عظيما هم مع يقولنا أن هذه المصدر تدور حول نبذة عن تاريس الفكرة في البشرية عامة وفي الأمم المسلمية وفي الأمم وتكلمنا بأس الواضي على أن البشرية أول ما عرفت عرفت التحاكم إلى شرع الله وشرع الأنبياء والمسلمين وظلت على استحاكم إلى شريعة الله ربحا طويلا من الزمن كما في أثر النعباس أنها ظلت على التوحيد لمدة عشرة سنوات وقلنا أن هذا القول خلافا لمزاعم والإفراءات العلمانيين والفنين واللغات والظلال، والذين قالوا أن البشرية أول ما عرفت عرفت تحاكم بالعادات والتقاليد وأقوال شيوخ البدء وعرفت، ثم كنا أن البشرية انقسمت بعد هذه الفترات العشر إلى فريقين بالنسبة لموضوع الحسمية، فريق الأنبياء والمستدين وأتباعهم وفريق عبدت الطواغيت مع اختلاف صور الطواغيت أصنام إنسان تجارة سلوك بشر عبده على مدار الفريق من دون الله يستخدس أقوالهم وأفعالهم تشير وعبد إليه الناس طهرا وجبرا كما هي الصورة التي نعيشها اليوم ثم تسمنا العالم من نسبة الاتحاكم لغير ما الله إلى ثلاثة عصور العصر القديم والذي كان تميزه تلك التشريعات البدرية وقلنا أن من أشهرها تشريعات حمراني ثم العصر الوسيط والذي كان تميزه بسيابة الامبراطورية الرومانية وقلنا أن أشهر التشريعات الوضعية في العصر الأنصيص تشريعات جستانيان والذي عرفت باسم القانون الرومان ثم تتلمنا عن العصر الحديث وكنا أن العصر الحديث شهد انكلاباً في التاريخ التشريعي هذا الانكلاب تزامن مع الثورة الفرنسية مع الثورة الفرنسية والتي كانت تهدف أساسا إلى تحطين صفة الكنيسة أي إلى تحطين الدين فالكنيسة في أوروبا كانت ترمز إلى الدين في هذا الوقت نقول بالسعالة تم قضاء عن الكنيسة النصرانية قضاء المغرامل واستبدلت الكنيسة وتشريعاتها استبدلت بالقوانين الوضعية فكانت في العلمانية في أول ظهورها هي الدين محراطية وقلنا أن لكل الأفرين عمق في الأمة الإسلامية خاصة الديمقراطية منهم فالعلمانية وإن كانت اصفضحت لكثير إلى الناس فما زالت الديمقراطية تغطي ببريقها الخادع أعين ضعب من المسلمين نقول أن أثر العمانية لم يقف عند حدود أوروبا، إنما تجاوز حدود أوروبا واخترق العالم الإسلامي واخترق العالم الإسلامي، ولهذا الاختراق قصة يحاول الناتج على الجانب الذي يفصله منها الآن إن شاء الله هو الجانب التشريعي هو الجانب التخريج، ونقول كيف استطاع العلمية أن تختار العالم الإسلامي. كنا أن الثورة الفيروسية حدثت ألف وسبعمائة وثمانية وستين وثمانين. نقول في هذه الفترة كانت الديار الإسلامية تحكم في ظل من في ظل إطلافة العثمانية. ونقول أن إطلافة العثمانية قبل هذا التاريخ لسنين طوال بدأت تدخل في طور الضعف والإهمال. قبل الثورة الفرنسية لعدة سنوات. نزيد على النهاية. بدأ تدخل نقول في طور الضعف. ولو ولهذا أسباب كثيرة، أسباب داخلية وأسباب خارجية، أسباب من سمع المسلمين، من في تسميمهم عندهم، ثم أسباب ترجع للمسيح العالمي، المغولي والمصري في الرغبة في القضاء على الخلافة الرسولية، والخلافة الرسولية حديث طويل معنا في دروس المسنن إن شاء الله وكيف سقطت على أيديهم، إلا أن الذي يمر الآن رواة التحول التدريجي أو المحرر التدريجي نحو الأخر للتشريعات الوضيطة نحو الأخر للتشريعات الوضيطة نكون 3400 و53 و53